بسم الله الرحمن الرحيم تباوك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير آل I love you. Oh All right. إننا <تصفيق> f a m Craig الذي أنشأكم Oi كفوا وقيل هذا الذي كنتم بغيت بعضهم قل أو أيت من الله ومن معي أو رحمنا Oh, no.